وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والقرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و تم والی سب لو کوئی گمو لتی نو بل مسنی وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ اخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيُّ ضَنَوْ بِهِ اَذَاً مِنْ رَأْسِهِ فَفِذِيَةٌ مِنْ أو صدقتن أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استنسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ قَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِلَ الْبَابِ فَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ سج گرا دل میں چار ہر وج گلی سم ابھی بومی اپن الله عند منسی کدی کری کب اوشد وک نی میل ر وَمَا لَهُ فِي اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لاکشو والله سريع الحساب